هنا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض كما أنهم يزعمون أنهم مصلحون دائما أنفس البعض يرون أنهم مصلحون ولهذا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإيه رشاد عند فرعون وقال الله عز وجل في المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا أشعرون إذا في المقابل أهل الباطل يزعمون أنهم على الحق وأنهم يريدون الصلاح والإصلاح وهم كذب ويعلمون أنهم كذب وبخاصة أهل الـ الـ الـ الـ الـ الرياسات منهم وأهل القيادات أما العامة فهؤلاء أتبعوا كل ناعق <تصفيق> قال الثامنة الثانية والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك هذا أيضا من نوع الاستعداء الذي قلناه قبل قليل كما قال تعالى ويا ذرك وآلهتك يعني أن قوم فرعون استعدوا فرعون على موسى وقالوا أنه يريد الإفساد وأنه يريد أن ينتقص من دينك وآلهتك دين الملك يعني الذي هو فرعون ويا وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم وهذا أمر ضاهم الثالثة والستون يوم إياهم بانتقاص عيات الملك كما في الهات السابقة وهذا ركأ وعلياتك الخامس والستون يوم إياهم بتبديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يؤثر في الأرض فساد وأيضا حينما قال الذين حضروا إلى أبي طالب عند الوفاة أترغب عن ملة عبد المطلب. تستبدلوها يعني فهي من هذا الباب أيضا السادسة وستورة يوم إياهم بانتقاص الملك أيضا كقولين ويذلك والهتك يعني انتقاص الملك نفسه يبدو أنه بانتقاص وليس انتقاص بانتقاص الملك معنى أنه كان يعني يستعدون كذلك أصحاب السلطة كما قلنا ويتهمون ويتهمون ينعتونهم بأنهم يريدون انتقاصة الملكة وانتقاصة فرعون أو نحو ذلك فإذا كل هذه المسائل المتوارئة من المسألة الستين حتى السادسة والستين كلها في معنى يفسر بعضه وبعضه نعم يشير السابعة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه الثامنة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء التاسعة والستون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات السبعون تركهم الواجب ورعاء الحادية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرذب الثانية والسبعون تعبدهم بترك زينة الله الثالثة والسبعون دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم، الرابعة والسبعون دعواهم حبّة الله مع تركهم مع تركهم شرعه، فقال الله بقوله إن كنتم تحبون الله، الخامسة والسبعون دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم، السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. السابعة والستون دعواهم العمل بما عندهم للحق يقولين أمنوا بما أنزل علينا يعني ويكرون بما ورعا أيضا هذا من نعود أهل الجاهلية أنهم يزعمون أولا مع الحق ثم أيضا يقولون إن ما عندهم الحق هذا كافي وكل ذلك يقود إليه التعصب ويقود إليه عدم التطلع إلى الحق لذات الحق وإنما تمسك وتعصب لما عليه لما وجدوا عليه آباهم ولما وجدوا عليه أسلافهم السابع وستون السابع الثامن وستون الزيادة في العبادة كفعل يوم عشر أيضا هذا من مسارك الجهلية والزيادة وعدم الاقتصار على الحق بخاصة في باب التعبدات أن باب العبادة أصل فيها التوقف في جميع الملل في جميع الأديان السماوية الأصل في العبادات أن الله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يزد الإسان ولا يحرف وإنما يختصر على ما مرد كفعل يوم عشورة يعني قد يكون الأصل يوم عشورة مشروع ولكنهم زادوا فيه ما ليس منه قد يكون المقصود اليهود وقد يكون المقصود بعض الفرق الإسلامية التي تزيد حتى بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ حتى ذكر الفقهاء يعني أيضا بعض أمور ليست من الدين ليست من المشروع في يوم عشرة نصر في كتب الفقه أمور ليست مشروعا فهذا هذا الخطأ وكما قلنا حتى وين قلنا إنه من عمل الجاهلية لكن لا يعني أنه كفر أو يعني أنه لكنه هو من سماه الجاهلية ولذكر الفقهاء أنه يسن فيه التوسع على الأولاد وإلى آخرها. هذا كله لا أصلا له إنما السنة في يوم عشرة يصام يوم عشرة لكن الزيادة فيه كالتوسع على الأولاد وقال قالوا أمور أخرى لا دليل عليها وأيضا بعض الفرق فالمنتزب الإنسان تشتد في هذا وبخاصة بما يتعلق بمقتل الحسين رضي الله عنه فإنهم يهدون بأمور مبتلعة من, من الدين سواء في ضرب أنفسهم أو كل ذلك زيادة على غير المشروع بل هو من الذي في الدين. قالوا نقصوا منا كتركيم الوقوف بعرفات. هذا فيما يتعلق بالجهلية الذين هم الحموس. فإنهم كانوا يحجون كانت قريش تحج كانت العرب تحج. فإذا كان يوم يذهب غير أهل مكة القراشي من أهل مكة والمسمون المسمون كان غيرهم يذا بلا عرفة ثم يعدمهم فيقول نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محجأ في الزناد العاشرة نظروا يعني هل يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند مزرفة كما كان يفعل الجاهلية لأنه هو قرش عليه الصلاة والسلام وهو من الحمص من حيث الانتساب النسب فنظروا هل يذهب إلى عرفة أو يقف معهم بحيث لا يخل من الحرام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة فخرج عن الحرام للم كان يظنون أنه سيضطى كما كان أهل جائلية يفعلون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحنيفية ملة إبراهيم ومعلم أن أصل الحج كان من أهل إبراهيم عليه السلام فمن هنا قال الشيخ هنا كتركهم الوقوف بعرفة فالجاهلية ما كانوا يقفون بعرفة إلا القبائل الأخرى من العرب كانت ذهب العرف أما الحمز القراشيين ما كانوا يذهبون قال تركهم الواجب ورعا هذا طبعا من الغلو في الدين الغلو أيضا مسلك مسلك الجاهلية وهو أن بعض الأمور يتركونها ورعا ماذا الواجب والمباح؟ ما تحتاج إلى تحرير كلها في النسخكم كلها كذا الواجب كل النسخها نحن إذا كان الإنسان يعتقد الشيء واجبا فلا تركوه ورعا إلا إذا كان من أحيانا بعض وسوس الزهات أو نحو ذلك لكن هذا بعيد الحالي يستعنون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق يعني يرون أنه وهذا الغلو في الزهد الغلو في الزهد وبعض غلات الصوفية كما يلاحظ أنهم يتركون الطيبات من الإسقين بينما الله عز وجل أحلى الطيبات قل من حرم مزينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الإسق قل لي الذين هم في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أنا في هذا صديحة جدا و. ذو القرآن ظاهر في أن الله عز وجل يحل الطيبات الطيب ويحرم الخبائد فكل طيب مباح وحلال ومشروع للمؤمنين تعاطية ولهذا الذي يزهد في الطيبات ويظن أنه يتقرب الله بهذا هذا مخطئ في المسلك ولهذا قال تعبدهم يظن أنه عبادة ترك الطيبات من الرزق فالطيب من الرزق مباح قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لاحظ قوله كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يرميها يدل على أن الاستمتاع بالطيبات هو حق للمؤمنين في الدنيا وأنه هو الأصل لمؤمنين وأن الكفار يعني متعدين على هذا الحق وأن الأصل أن الذي يستمتع بالطيبات في الدنيا هو المؤمنون لكنه يشاركهم في الكفار أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين فالطيبات من الرزق والطيبات المأكل والملبس والمشرب والمركب كلها للمؤمنين فمن حق المؤمنين أن يلبس وأن يشرب وأن يأكل وأن يركب من ما أباحه الله عز وجل وأن الأصل أن هذا هو له وإنما الكافر هو الذي جاء يعني وتطفل على أصل حقوق المؤمنين فلا في هذا صريح ومعنىها دقيق ولطيف قل من حرم زينة الله التي أخرت لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمن يعني في الدنيا قل هي للذين آمن فالطيبات من الرزق والزينة هي في الدنيا ولهذا الذي يتقرب الله عز وجل بترك الطيبات هذا مخطئ وسالك وسالكم مساكل الجاهليه كما يقرر الشيخ هنا خالصة يمرقهم أما يمرقهم فهي خالص المؤمنين لأن الكفار سيكون في نار جهنم ويستمتعون بالطيبات في الجنة قل إنما حرم ربي الفوحش مرار من ومطن إلى آخر الثاني والسبعون تعبدهم بترك زينة الله كما سبق في الآية الثلاثة والسرون دعواهم الناس إلى الضلال يبدو دعوتهم الناس دعواهم دعوتهم دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم يعني أنهم يدعون الناس يعني أن الجاهلية والمنحرفون يدعون بغير علم لأنه لو كان عندهم علم وبصيرة لسلكوا الحقهم بأنفسهم وهذا ما نلاحظه أيضا حتى فيه دعوات النصارى لدينهم ودعوات الكثيرة من المنتسبين لغير الحق وبخاصة في التيارات المعاصرة الكثيرة فإن مدعونا الناس إلى هذا بغير علم وإن لو صدقوا وقصدوا الحق لكان الحق واضحا وأبلج الرابع والسبعون دعواهم محمدة الله مع تركهم شرعه، فطلبهم الله بقول إن كنت تحب الله على معنى أنه الأمر ليس بالتحلي والتمني ولا بالدعاء وإنما هناك برهان واضح هو العمل والاتباع والاقتداء وإلا أحيانا يعني حتى اللي قال نحن نحن أبناء الله يوحى به لكن هذا ستقضي بالدعاء وإنما الميزان واضح هو الاتباع والأمر في هذا يطول وقد سبقا انبسطنا القول فيه قال دعوهم محبة الله مع تركهم شوعه فطالبهم الله بقول إن كنتم تحبون الله خامسة والسبعون دعوهم إياهم الكفر مع العلم يعني أنه كما دعوا إلى الظلال يدعون إلى الكفر فالمسألة الثالثة والسبعون قال دعوتهم الناس إلى الظلال ومن دعوهم إلى الكفر مع العلم السادسة والسبعون المكر الكبار كفعلكم منوح كما سبق أيضا أنهم يمكرون كذلك فأنا مسمهم المكر والتلون ومحاولة أيضا إذا المؤمنين وأصحاب الدعوات الحق إما بالأذل المباشر وإما عن طريق المكر الكبار هذا وصل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ونبصرنا بأمور ديننا. إن هو لذلك القادر علي وصلى الله وسلم على خير خب نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم. ما بال دماغي؟ شوف إن شاء الله نعلق عليه بعد. هل يحق للمعتمر أن يعتمر أكثر من مرة واحدة في السرد؟ هل يحق للمعتمر أن يعتمر أكثر من مرة واحدة في السفرة الواحدة، خلال, يوم أو خلال لا يوماً خذ ثلاث أيام؟ ألا وذا يكثر من الطواف؟ لكنه لو أتى بعمرتي فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز الأذان على الميت في قبره؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأني رأيت بعض المسلمين يعملون هذا. لا لا لا دليل عليه وهذا من البدع. الأذان في القبر والإقامة هذا كله من البدع لا دليل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة. هذا محل خلاف بين العلمين في البسمة هل هي آية في سورة الفاتحة أو هي آية في كل سورة؟ أو أنها آية واحدة تكررت في أوائل كل سورة هذا محل خلاف بين أهلها رجل داعب زوجته من الخلف وهو الآن يبكي بكاء شديد فعلها ليه ثم وهل ذلك مضر بالشرفي إذا كان وطئها الدبر هذا لا يجوز وهذا محرم كان وطئها يعني أول في الدبر فإن هذا لا يجوز وهذا محرم أما إذا كان مجرد استمتاع كضم من ونحوه فهذا لا مانع منه هذا جائز لأن الزوجين يستمتع أحدهما بالآخر بمشاء لكن في الدبر لا يجوز وكذلك وكذا في الحيض هذا لا يجوز أما ما عدا ذلك فإن له أن يستمتع بمشاء وعلى كل حال إن كان أوطيع في الدبر فهذا لا يجوز وعليه يتوب الله عز وجل وعليه يستغفره فإذا علم الله عز وجل من صدق توبته قبل الله من توبته أما إذا كان لم يطأ وإنما استمتع فإن هذا لا شيء فيه عجوز تجاوز عمره السبعين سنة ومن الصعب عليه أن يطوف بالبيت كلما دخل مسل الحرام علما بأنه العجوز لأيام محدودة للبيت زائر لأيام محدودة للبيت فاليجيب عليه الطغاف كلما دخل لا لا يجيب عليه إنما حسب ما تيسر إذا لم يترك أن يصدر ركعتين وأجلس بعد الوضوء يخرج منه قطارات من البول فالوضوه صحيح لا إذا كانت فقط بعد البول لكنه لا يستمر معه طوال الوقت فإن عليه أن ينتظر لا يتوضى حتى تتوقف تلك القطرات. أما إذا كان مستمر معه طوال الوقت كما به سلس بول فهذا يتوضع على حسب حاله بعد دخول الوقت أقول أسأل اليمين حلفت مرة ولم أوفي بحلفي ومرة ثانية حلفت ولم أوفي بمنحق من حلف ثم حنث بمعنى أنه لم يفي بما حلف به فإن عليه وكان قد عقد اليمين على ذلك فإن عليه كفارة يمين والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومتان الكفارتان التي سأل عنه السائل أو هذان اليمينان أو الحلف الذي سأل عنه السائل إذا كان عن شيء واحد ولم يكفر فإنه تكفي كفارة واحدة أما إذا كان عن شيئين مختلفين ثم حنث فيهما ولم يفي بهما فإن عليه لكل واحد كفارها أن يطرم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبه وإذا لم يستطع العاد هذا ولا هذا فيصم ثلاثة أيام متتابعة يقول ركعة الضوحة ما هو الوقت المناسب لها وقت الضوحة يبدأ من طلع الشمس وخروج وقت الناه إلى الزوال كل ذلك وقت لصلاة الضوحة يقول أدركت صلاة الفجر فدخلت المسجد فإذا, فإذا الإمام كبر الركعة الأولى فركعت وبيني وبين الصف الذي أمامي خمسة صفوف ثم بعد القيام الركوع مشيت إلى الصف الذي أمامي وأكملت الصلاة هل هذا صحيح؟ وهل ورد أثر على الصحابة؟ من فعل ذلك؟ ثم وأنا في الصلاة في الركعة فقمت من الركعة فكبرت مرة أخرى للدخول في الصلاة الركعة التي صليتها فننت وأن عليا واتيت ركعة أخرى بعد التسليمتين يافدوني كل الذي فعلته إن شاء الله إنه صحيح لكن ما دمنا في الشككت في الركعة واتيت بدلا منها أيضا هذا صحيح ولكن ما كان ينبغي أنك تركع وأنت بعيد وإن كان أيضا فعل ذلك أحد الصحابة هو أبو, أبو بكر بن فاعل بن حارث حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع بعيدا ثم مشى ودخل بالصف قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا يتيتم الصلاة فأتوى عليكم السكينة فما دقتم فصلوا وما فاتكم ف ونرجو التاريخ عن السنة الوجوبية والسنة التي هي غير وجوبية وهما مكان اللحية منهما لا هو يعني السنة لها عدة اطلاقات السنة في مصطلعها لأنها عدة اطلاقات تأتي السنة ويراد بها ما يقابل الكتاب الكتاب والسنة فيكون الكتاب هو القرآن الذي عندنا والسنة هو ما نوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات هذه سنة كذلك أيضا السنة المقابل للبدعة أيضا هذا سنة فتاتي السنة بمعنى ما يقابل للبدعة وهو السنة التي تكون هي المشروعة والبدعة هي التي على خلاف الشرع فهذه السنة وهذه بدعة وتاتي السنة مقابل الواجب فيقال هذا السنة وهذا واجب فالواجب هو ما يثيب على فعله وعقب على تركه والسنة هو ما يثيب على فعله ولم يعاقب على تركه فإذا لا يقال سنة الواجبة إلا إذا كان السنة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا وفهم منه الوجوب فتكون سنة واجبة يعني ثبت عن طريق ليس عن طريق القرآن وإنما عن طريق السنة وأفاد الوجبة فتكون النواجبة وإلا في مصطلح الفقهاء والأصوليين وهذا العلم عموما أن السنة السنة والواجب واجب السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والواجب ما على فعله وعوقب على تركه واللحية واجب عفاؤها ويحرم تركها على معنى أن من حلقها عالما بالحكم فإنه يأثب وعرضة للعقوبة لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هل ما يقوم به بعض المسلمين من حد في الصفل الأمامية في الحرمين المكي والنبوي صحيح لا هو غير صحيح لا ينبغي الإنسان أنه يحبس الأماك عن المسلمين إلا إذا كان موجود في الحرم كما لو وضع سجالة وذهب يطوف هذا لا معنى أو وضعها ثم ذهب يتكي على عمود مثلا حتى تأتي إقنامات الصلاة هذا لا معنى ما دهما في المسجد فلا معنى لأنه سبق أو كذلك وضعها واحتاج إلى أن يذهب ليجدد الوضوء كذلك أيضا هذا لا معنى أما أن يضعها ثم يضع بلا بيته أو يضع بلا أعمال وتجارته ووظيفته ثم يأتي بلا أعمال هذا لا يجوز و سريعتنا عن هذا والمسؤولين خاصة بالحرمين حيثوا جدا على هذا الباب وكثيرا ما يبعدون هذه الأماكن محجوزة، ولكن الناس مع الأسف أنهم يعني كثيرا ما يخالفون وإلا كثيرا ما يحدث إنكار على هؤلاء ومنعهم من هذه الأمور ولكن بين الفينة والفينة ما معنى الصبا والحشوي؟ الصبا هو يعني من الصبو من صبا عن الدين يعني خرج. أقولنا هذا لأنهم يصفون أهل الحق بأنهم خرجوا عن الجاد وخرجوا عن الدين، فيقال صبا أبو بمعنى خرج عن الحق. ولهذا قالوا صبا محمد. الكفار تاموا محمد صلى الله عليه وسلم وصبا عن يعني خرج. وكذلك من دخل في دين الإسلام منهم يكون هذا صبا عن ديننا يعني خرج. وحشوي على معنى الذي يتعلق الخلاف بين فراق الإسلامية في الصفات فالذين يقولون بإثبات الصفات بإثبات الصفات الله عز وجل نحو ما وصف بي نفسه وصف بي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينعتهم المخاربة بينهم حشوية وأحيانا الحديث يوصفون بأنهم حشوية يعني قد يكون من هو نوع يعني من التجزيم أو التمثيل يعني يتهمونهم بالتجسيم والتمثيل قال المصنف المساء الرابع والثلاثين إن كل فرقة إن تدعي إنا ناجى وأكثر ويقول قل هاتوا برهانكم هاتوا برعانكم في المصادقين قال المصنف ذلك في النهر النحل ولست في النحل. واجه رقم 60 شو النسخة شو? نسخة نسخة. طلع على المساء العالم. عربعة ثلاثين. ما تفهم? شو عربعة شو ما نسخل مع الآخر سائل. برهانكم إن كنتم نعم هذه في البقرة. هات برهانكم إن كنتم صادقين هذه في البقرة ليست في النحل. تصحى على كل حال ثم بين الصب على ما استوى جوا الله هذه. كل أهل البقرة متوالية, متوالية. وقالوا لا يدخل الجنة إلا مكان ودو نصارة الكامانيهم قل هاتوا برهانكم وكنتم صادقين لكن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هي في أكثر من آية في سورة النمل هاتوا برهانكم في سورة النمل وليس النحل في قوله تعالى آآ ااا ااا سي في ال قائمه ما يترتب على قضمه الله تعالوا الىهم مع الله الى ما تذكرون وما ما في السماء برئهم وما وما يوصل ريح أئلهم مع الله تعالوا وعمارش يكون أما جبت أو خلق ثم يعيدوا أما جبت أو خلق ثم يعيدوا وما نزوه من السماء أئلهم مع الله لأ قل كلها تقرانكم كنتم تنصادق في سورة النمل فلا علم رضا مصنف هو هذا لا تقرانكم نصادق في سورة النمل كلها في السماوات الغيب إلا الله كلها يعلمها عن بالسموات والارض الغيبة إلى الله وما شعونا أين يبعثون فهاتوا بورانكم بدون قل هذه فسرة النمل وانع هذا أمر المصلح وقد يكون رقمه روعة سنتين فإذا كان كذلك فيكون ما في النسخة صحيح أما قل هاتوا في سورة البقرة وبعدها بل من أسلم وجهوه الله محسن أما يبدأ خلق الميعده وما يرزقكم من السماء إلا إلههم مع الله كلها تبرأك صادقين مع الله نعم كلها تبرأك من كذب حتى كلها تبرأك لكن ما في صادقين إلا هو من كذب صادقين هو كلها إن كذب صادق موجودة في النمل وموجودة في البقرة وقد توجد في غيرها أيضا لكن أنا لا يحضرني لكن على كل حال يبدو أن الذي في النسخة صحيح الذي في النسخة صحيح ما دم أنها إلى سورة النمل وليس النحل إنما خطأ في النمل والنحل هي في, النحل. في, في النمل وليس النحل يعني بدل حاء تكون ميمن هذه الصلاة خلف المقام مواجبة على الطائف كلما طافك ببيتي ولو كان لغير عمرتي لا لا لا. ركعتين الطواف ركعتها الطواف ليست واجبتين وإنما سنة حتى في طواف الحج وطواف العمر سنة وليست واجب لو أن لسان طعف طعف الإفاضة مثلا أو طعف ثم لم يصلي ركعتين فإن طعف أو صحيح وكذلك الأطوفة الأخرى التطوع ولواجب كلها الركعتان خلف المقام سنة القراءة خلف الإمام في السرطة الجارية اختلف فيها علماء السلف وكل من السيد للأذلة فأي الرأيين الراجح والله وعلمه أن المأموم يقرأ يقرأ الفاتحة ولو كان إمام يقرأ ثم ينصت بعد أن يقرأها لكن إذا كان الإمام